يوم تُبْلَسَ الرَّائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَايَ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كِيدًا وَأَكِدُ كِيدًا فَمَهِلُ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا